تنزه عن الفحشاء سبحان من تنزه عن الفحشاء كلام هذا طيب هل الله يفعل الفحشاء حاشا وكلم هذه الكلمه اذا سمعها العام قال ان هذا الرجل قد قدس ربه ونزهه عما لا يريد ولكن هذه الكلمه ظاهرها رحمة وباطنها عذاب فالله عز وجل تنزه عن الأمر بالفحشاء قل إن الله لا يامر بالفحشاء ولم يقل قل إن الله لا يقدر الفحشاء وفرق بين الأمر بالفحشاء وبين تقدير الفحشاء المهم أنه لما قال سبحان من تنزه بالفحشاء قال له السمي سبحان من لا يكون في ملكه الا ما يشاء اي صف الثاني لان العاصي مملوك لله ومعصيته داخله في ملك الله فهل يمكن ان يكون أن تكون معصيه لم شاء الله ان قلنا نعم فقد حكمنا بانه يكون في ملك الله ما لا ما لا شاء فقال له المعتزل أرأيت إن منع عن الهدى إن منع عن الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أسأ مش إن منع عن الهدى يعني خ خلنا فهل أحسن إلي أم أسأ يعني اللي يلزم الثنّي يقول إذا كنت ترى أنه بإرادة الله بان ان كفره باراده الله فقد اساء اليه وهل الله يسيء الى ها؟ فقال له السني ان منعه ما هو, ما هو عليه فقد اساء وان منعه فضله فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء اجاب جواب سديد ولا لا قال هل الله واجب عليه ان يهدي الناس الهدايه فضل من الله إن تفضل بها عليك فقد احسن وان منعك فانه لم يمنع حقا واجبا عليه لك فقطع المعتزل وبهد وعجز عن, عن الجواب وهذا هو الحق كل ما في الكون من طاعه او ضدها فهو مراد الله وياتي شباب الكلام عليه نعم